مسره ظ ل م ه قهر آ ه يا م ق س ا ل خ ي ا ن ة ر ي ح ه وما بنتظر مافي شي يجلس عشانه شوف قلبي يحتضر شوف وش صار بحنانه شوف دمعي ينهمر يشتكي قسوه زمانه ر ظلم مقسل وما وقهر آه ريحة بنتظر يا خيانة مافي شي ي ج ل س عشانه حسره ظ ل م وقهر اه يا مكسل خيانه ر ي ح ه وما بنتظر مافي شي اجلس عشانه شوف ه و ر ا ق العمر كيف تتساقط مهانه كل ما في ننكسر كل شي ء ماهو بمكانه شفاوراق العمر كيف تتساقط مهانه كل ما في ننكسر كل شي ء ماهو بمكانه والمقهر اه يا مكسر خ ي ا ن ة رايحه وما بنتظر مافي شي ء يجلس عشانه حسره ظ ل م وقهر آ ه ي ا م ك س ا ل خ ي ا ن ة ر ا ي ح ة وما بنتظر ما في شي ء ي ج ل س عشان بعد ما كنت النظر ا وكنت حبك و ا م ت ن ا ن ا صرت انا دون البشر صرت معنا ل ل إ ه ا ن ة بعد ما كنت ا ل ن ظ ا ر وكنت حبك وامتنانه صرت أ ن ا دون البشر صرت م ع ن ا ل ل ه ا ن ة رايحه وما بنتظر وابتعد عني د أ م ا ن ة حسره ظ ل م وقهر آ ه يا مقسى ا ل خ ي ا ن ة رايحه وما بنتظر مافي شي ء يجلس ع ش ا ن ة شوف قلبي يحتضر شوف وش ي صار بحنانه شوف دمعي ينهمر يشتكي قسوه زمانه ح <تصفح> <تصفح> <هسلحو تصفح> ر ما في شي ء ي ج ل س عشان